أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما اضل منا النجوم فلا <تصفيق> عقصي Mm. -hmm. und and mm -hmm. هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون لقطه انكم تكلون فلولا إذا بلغت الحرق <تصفيق> لولا <تصفيق> وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ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 وسبح بسمي ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم One more Al-Su'aam al-Du'aat al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 وما خادر كمن حرار And من Oh, um, uh... القوم فيها فرعا كأنهم أعجازون من خاضر فرعون ومن قبله والمبتكات بالقاقيه اعطوا رسول ربي فاخذهم